أولئك أصحار النار هم فيها خالدون ويوم نحصرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 117. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 118. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 117. إلا الظلال فأنا تصرفون 118. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 119. قل هل من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 119. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ ظَنُّوا لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ كنت تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه أَلْفَأْتُمْ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ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 شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّىَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 لَا يُكُلُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا تُمّ إِن أتاكم عذابه بياتًا أو نهارًا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذ ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون